صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد من مجالسنا في التدارس كلام الله سبحانه وتعالى من خلال القراءة في تفسير المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وكنا قد توقفنا عند الآية التاسعة والتسعين أو عند الآية الثامنة والتسعين من سورة ال عمران عند قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله الله شهيد على ما تعملون قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله, والله شهيد على ما تعملون قال قوله قل يا أهل الكتاب قال الحسن هم اليهود والنصارى قال فأما آيات الله فقال ابن عباس هي القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم فأما الشهيد هو بمعنى الشاهد والله شهيد أي شاهد سبحانه فعين على ما تعملون نعم، وقوله تعالى لعذون لما تكفرون هذا على وجه الاعتذار والتوبيخ لهم، لأن عنده من العلم ما ليس عند غيرهم، يعني أهل الكتابين. لأن كلمة لما هذه الله بحرف الجر مال استفهامياً إنكارياً. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، وهذه الجملة في محل نصب حال. لأن الله شهيد على ما تعمل فيه, فيه وعيد لمن كفر بالله ثم قال قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون والآية التسعي والتسعي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون. لما تصدون قال أبو قاتل دعت اليهود حذيفة وعمار بن ياسر إلى دينهم فنزلت هذه الآية قل يا أهل الكتاب لما تصدون يعني هم كانوا يدعون غيرهم إلى دينهم هذا المعنى الأول في الآية. يعني يكون مسلم يدعونه للرد للكفر فيربنا يقول لما تصدون عن سبيل الله نعم. فيكون معنى الصد هنا بمعنى أنهم يخرجون أهل الإيمان من إيمان من الإيمان أو أهل الإسلام من الإسلام يعني يريدون خروجهم من ذلك طيب قتاد يقول كما في تفسير ابن جرير يقول لمن تصدون عن الإسلام وعن نبي الله من آمن بالله وأنتم شهداء فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمد رسول الله وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وهذا المعنى على المعنى الثاني يكون معنى قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله معناه المنع انهم يمنعون غيرهم من الدخول في الإسلام وعلى ما ذكره مقاتل يعني يأتون للمسلم ويزينون له الخروج من الإسلام فيشمل المعنى كله صد أو كله صد عن سبيل الله تبارك وتعالى كله صد عن سبيل الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمنا تبغونها عوجها قالوا في المراد بأهل الكتاب هنا قولا أحدهم أنهم اليهود والنصارى قال الحسن والثاني اليهود قالوا زيد بن أسلم ومقاتل قال ابن عباس لما تصدون عن سبيل الله الإسلام والحج وقال قتادة لما تصدون عن نبي الله وعن الإسلام قال السدي كانوا إذا سئلوا هل تجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبكم قالوا لا فصدوا عنه الناس وهذا المعنى الثاني للصد بمعنى المنع من الدخول في دين الله قال لما تصدون عن سبيل الله من آمن أي تصدون الذي آمن بالله. فمن هنا ابتدائية. واضح. فمن هنا ابتدائية. لما تصدون من لما تصدون عن سبيل الله من آمن بالله. واضح. من آمن أي من آمن بالله. تبغونها إيجاجا. قال المصنف الهاء كناية عن السبيل. تبغونها أي تبغون السبيل. قال والسبيل يذكر ويؤنث ومعنى تبغونها أي تبغون لها ومعنى الآية تلتمسون لسبيل الله الزيغة والتحريف وتريدون أرد الإيمان والاستقامة إلى الكفر والعوجج وتطلبون العدول عن القصد قال ابن جريش خرج هذا الكلام على السبيل والمعنى لأهله كأن المعنى تبغون لأهل دين الله ولمن آمن هو على سبيل الحق عوجا أي ضلاله قال أبو عبيد العوج بكسر العين في الدين والكلام والعمل والعوج بفتحها في الحائط والجذع نعم تبغونها عوجا قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وأنتم شهداء طيب قال المصنف وأنتم شهداء فيه قولان أحدون أن معناه وأنتم شاهدون بصحة ما صددتم عنه وبطلان ما أنتم عليه وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وقتاد والأكثرين وضع وأنتم شهداء وهذا المعنى الموجود في تلمس الف. أي تطلبون هذا أو تفعلون هذا الصد حال كونكم شهداء أن دين الله الذي لا يقبل غيره هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعمل طبعا الواو هنا ما وما نافية والمعنى أن ليس الله بغافل لأنه عليم بكل شيء سبحانه وتعالى هذا لكمال علمه وإحاطته جل وعلا بالامور وفي هذا ايضا وعيد لهم طيب ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين هذا خطاب لهاليمان محذرا لهم من طاعه اهل الكتاب يعني يهود قال الله عز وجل ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين قال سبب نزوله قل مصنف أن الأوسى والخزرج كان بينهما حرب في الجليلية فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطفأ تلك الحرب بالإسلام فبين رجلان أوسي خزرجي يتحدثان ومعهما يهودي جعل اليهودي يذكرهما أيامهما يعني أيام الجليلين والعداوة التي كانت بينهما حتى اقتتلا. فنادى كل واحد منهما قومه فخرجوا بالسلاح فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم فنزلت هذه الآية قاله مجيد وعكرمة والجماعة قال المفسرون والخطاب في هذه الآية والخطاب بهذه الآية للأوس والخزرج وقال زيد بن أسلم وعنى بذلك الفريق شاس بن قيس اليهودي وأصحابه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابة يردوكم بعد ايمانكم كافرين اي نعم قال جل وعلا يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله هذا سفا متعجب وكيف تكفرون وانتم تتلى اي حال كونكم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال ومي قال مصنف قوله تعالى ومن يعتصم بالله أن يمتنع وأصطل عصمة المنع ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال عكرمة نزلت في الأوسي والخزرج حين اقتتلوا وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أي في قوله تعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال عكرمة نزلت في الأوسي والخزرج حين اقتتلوا واصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم طيب طبعا في قوله تعالى: "ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم" قيل يعتصم بالله أي بالقرآن قال ابن جريج يؤمن به نعم وقال ابو العاليه الاعتصام بالله الثقه بالله طيب وفي قوله تبارك وتعالى يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال وفي حق تقاته وفي حق تقاته اي في قوله تعالى حق تقاته ثلاثه اقوال أحدها أنه يطاع الله فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قد رواه عبد الرزاق في التفسير ابن مبارك موقوفا عن ابن مسعود وهو الصواب صواب أنه موقوف عن ابن مسعود من قوله في حقيقة التقوى أنه يطاع سبحانه فلا يعصى وأن يذكر جل وعلا فلا ينسى وأن يشكر سبحانه فلا يكفر قال وهو قول ابن مسعود الحسن وعكرم وقتاد ومقاتل والثاني أن يجاهد في الله حق الجهاد هذا في معنى حق تقاتل وأن لا يأخذ العبد فيه لومة ولا وأن يعني في الله سبحانه وتعالى لومة لائم وأن يقوموا له بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم رواه نبي طلحة بن عباس والثالث أن معنى تتقوا الله فيما يحق عليكم أن تتقوه فيه قال المصنف هنا واختلف العلماء هل هذا الكلام محكم أو منسوخ طبعا النسخ يكون نبع للبيان هذا كل باب أخبار التقوى مطلوبة لذاتها فيكون معنى البيان هل مراد حق تقاتل وبعدين يأتي بالآية فاتقوا الله مستطار طيب قال مصنف على قولين أحدهما أنه منسوخ وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده وابن زيد والسد ومقاتل قالوا لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين فنسخها قول فاتقوا الله مستطار والثاني أنها محكمة رواه علي بن طلحة ابن عباس وهو قول طوس وهو قول طوس أي أن الآية محكمة يعني ليس فيها ليس فيها نفسك يكون قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني إذا ففسر نسخ معنى القيد أو معنى البيان تقول الله حق تقاته ما استطعتم هذا المعنى يكون فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم وهذا الجمع ممكن في الآية وذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند ابن جريف التفسير قال لم تنسخ ولكن حق تقاتي أن يجاهدوا في الله حق جياده ولا يأخذهم في الله لوم تلائم ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم قال سبحانه وتعالى فنعم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا تقدم معنا أن أصطى العصمة المنع. والاستمساك قال هنا اعتصموا استمسكوا فأما الحبل ففيه ستة أقوال حبل الله في الآية ففيه ستة أقوال أحد هو أنه كتاب الله القرآن أرواه سفيان علي بن مسعود وبه قال قتد والضحى والسدي والثاني أنه الجماعة أرواه الشعبي علي بن مسعود الثاني أنه الجماعة والثالث أنه دين الله، قالوا ابن عباس وابن زيد ومقاتل في هذا معنى الأخير. وقال ابن زيد هو الإسلام هو دين الله. والرابع عهد الله، قالوا مجاهد وعطاه وقته في رواية وأبو عبيد. طيب أبو عبيدة معمر بن مثنى. والخامس أنه الاخلاص قاله أبو العالية. والسادس أنه أمر الله وطاعته. قالوا مقاتل بن حيان قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وضع هذا نهي لا والمعنى لا تتفرقوا قالوا اصلوا طبعا هنا قبل ذلك قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا قال ايكونوا مجتمعين على الاعتصام به واصلوا تفرقوا تتفرقوا والفعلون مجزون بالنهي نعم الأصل ولا تتفرقون فحذبت النون لأن هذا نهي قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم قوله واذكروا نعمة الله عليكم قال اختلفوا في من أريد بهذا الكلام على قولين أحدهم أنهم مشرك العرب أموم المشركين في العرب قبل الإسلام كان القوي يستبيح الضعيف قاله الحسن وقتاذ والثاني الأوس والخزرج كان بينهم حرب شديد قال ابن إسحاق. اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء قال والاعداء جمعوا عدو قال ابن فارس وهو من عدا إذا ظلم وكنتم اعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هنا. التأريف هو التوحيد وحد بين قلوبكم وجمع بينه فاصبحتم بنعمتي اخواني يعني في الدين وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها قول فاصبحتم قال ايسرتم ايسرتم وكنتم على شفى حفرة قال الشفا الحرف وكنتم على شفى حفرة شفا الحرف الحفرة وحافتها يعني الذي يقف على حافة الشيء وشك ان يقع واضح يقال اشفى على الشيء اذا اشرفه على السقوط قال وكنتم على شفا حفره والشفى الحرف ثم قال واعلم ان هذا مثل ضربه الله لإشرافهم على الهلاك وقربهم من العذاب كانه قال كنتم على حرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها الا الموت على الكفر ان يموت يموت على الكفر فيدخل فيدخل النار اسال الله العافيه والسلامه واذا قال السد في قول تعالى وكنتم على شفى حفرة من النار قال كنتم على طرف النار من مات منكم وقع في النار فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم واستنقذكم به من تلك الحفرة ابن جرير الطبري في تفسيره قوله تعالى فانقذكم منها قال السد فأنقذكم منها بنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ذلك يبين الله لكم اياته انما تقدم لعلكم تهجرون ثم قال تعالى ولتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون قولوا تعالى وَلتكم منكم امه لا لام الامر وعلى. ولتكم منكم امه قال المصنف قوله معنى الكلام ولتكون كلكم امه تدعون الى الخير وتأمرون بالمعروف وضح قال ولكن منها هنا تدخل لتخصيص المخاطبين من سائر الأجنس فهنا اجعلها بيانية وقلت بعضياً لبعض الأمة الامه كل فرط كفايه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قال ويدل علىها لأن على الكل أمر بالمعروف أمر بالأمر بالمعروف والنيع المنكر. قوله تعالى كنتم خير أمة اخرجت للناس هذه معنا بعد ذلك قال قلت منكم امه يدعون الى الخير قال فاما الخير ففيه قولان احدهما انه الاسلام قال هو مقاتل يعني ولتكم منكم امه اجمع يدعون الى الخير يعني الاسلام وثاني العمل بطاعه الله ولا تنافي. قال فاما المعروف وما يعرف وضده المنكر اي نعم وقد يعرف قبل الشرع بالعقل كمعرفه التوحيد و... أي حسنه ومعرفة قبح الشرك وقد يعرف من جهة الشرع نفتقر إلى دادة الوحيد بعض المعروف يعني. وكذلك المنكر من ما ينكره العقل ويستقبحه ولو لم يأتي شرع مثل قبح الشرك والسنكار العقل له والفطر له ومن ما يكون معروف من جهة الشرع طيب المنكر أصله طاعة الله قال وقيل المعروف ها هنا طاعة الله والمنكر إذا ولتكم منكم أمة منكم إما للتبعيد وإما لبيان الجنس إذا قلنا لبيان الجنس يعني جنس الأمة مأمور كل على طاقة كما قال عليه الصلاة والسلام من منكم منكرا فلينكره أو فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلقلبي وذلك أضعاف الإيمان هذا في جنس الأمة مخاطب على الدرجات المرات وإذا قلنا بعضه حيكون هنا فرض كفاية على البعض أي نعم كل أيضا بحسبه فما يجب على الراعي في بيته أو في رعيته عموما أكثر أو أعظم مما يجب على من ليس له رعية وهكذا ولذلك لا يخل المؤمن من أمر منهي ولو نفسه لا يخل مؤمن من هذه الشعير العظيمة أمر معروف أنه منكر أقل شيء تأمر كأنه نفسك أقل شيء هذا قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفرحون ولا تكونوا، هذه أيضا لا نهية، كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال المصنف قول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا. قال فيهم فيهم قولا، أحدهما أنهم اليهود والنصارى، أنهم اليهود والنصارى. قال ابن عباس والحسن في آخره. والثاني أنهم الحرورية قاله أبو أمامة ثاني أنهم الحرورية قال أبو أمامة ولا تكون كالذين تفرقوا المهم مر بفهل الاختلاف سواء نهل الميلن كاليهود النصارى أو كانوا ممن هم من أهل القلاء كالحرورية طبعا أكثر المفسرين على الأول أنهم يهود النصارى لكن لا ينفي هذا شمولهم لكل مختلف المفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من بعد ما جاءهم البينات يعني الأدلة الواضحة اختلفوا بعد ما جاء الأدلة الواضحة لهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 27 فرقة قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا وحدة قال سبحانه وتعالى وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه طبعا اليوم هنا يوم القيامة وضع اليوم هنا هو يوم القيامة فإذا قال سبحانه وتعالى يوم يعني يوم القيامة تبيض وجوههم وتسود وجوه قال مصنف قال ابن عباس تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه وقال في تفسير ابن بيتا تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع وفي الذين سودت وجوههم خمسة اقوال من هم الذين مراد بانسود وجوههم طبعا البياض معروف وضع البياض للنور نعم بياض ونور في وجوه في وجوه الذين آمنوا، فوجوههم مبيضة واضحة، وليس وداد معروف من الظلمة، ويظلمة في وجوه هؤلاء. قال المصنف خمسة أقوال، أحدها أنهم كل من كفر بالله بعد إيمانه يوم الميثاق يعني الذي نقض الميثاق الأول، وهذا قول أبي بن كعب، قاله أبي بن كعب، والثاني أنهم الحرورية خوارجية. قاله أبو أمامة وبسحق الهمذاني والثالث اليهود قاله ابن عباس والراب أنهم المنافقون قاله الحسن والخامس أنهم أهل البدع يعني عموم أهل البدع قاله قتاده إذن هذه خمس أقوال في الذين سودت وجوه الله العافية قال فأما الذين بيضتوا نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما هذه أما حرف شرط وتفصيل الذين سودت وجمع بسبب التفرق يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم قال قوله تعالى أكفرتم معناها فيقال لهم أكفرتم أضح. قال المصنف والالف لفظ لفظ استفهام ومعناها التقرير والتلبيخ وإن قلنا إنهم سائر الكفار فإنهم آمنوا يوم الميثاق ثم كفروا وإن قلنا إنهم الحرورية وأهل البدع فكفرهم بعد إيمانه مفارقة الجماعة في الاعتقاد فيكون كفر من جهة البدعة الضلال وإن قل إنهم اليهود فإنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ثم كفروا به بعد الظهور فلما جاءهم عرفوا كفروا به كما قال عنه وإن قل إنهم المنافقون فإنهم قالوا بألسنتهم وانكروا بقلوبهم قال فأما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا هذه فاربطة لجواب الشرط وضع وهذه الدلة لأنه عذاب حقيقي ليس كما يقول الزنادقة الباطنية أنه معنوي إذا قال فذوقوا والذوق هذا للحس ونس فذوقوا العذاب نصر الله العافية بما كنتم تكفرون طيب قال بعد ذلك وقوله تعالى وأما الذين بيضت وجوه لأي بعدها قال قبل ذلك وفي كتاب الخليل كلما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم قال ابن عباس هم المؤمنون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله قال جنته قال ورحمة, ورحمة الله جنته قال ففي رحمة الله هم فيها هم فيها خالدون رجالك جاء في الحديث حديث بخاري لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا لا أنت يا رسول الله قال أن يتغمدني الله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل قالوا أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ينفيها خالدون ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق حال كونها تتلى بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين سبحانه وهذه مشار إلي هنا ما تقدم من تعذيب الكافرين وتنعيم المؤمنين هذا الحق والعدل إذا قربنا يقول أليس الله بالأحكم الحاكمين قال وما الله يريد ظلما للعالمين قال بعضهم معناه لا يعاقبهم بلا جرم لا يعاقبهم بلا جرم وضحف الله يريد ظلما للعالمين يعني لا يعاقبهم بلا جرم فلا يخافوا ظلما ولا هضما يعني ظلما يعني أن يعذب بذنب لم يرتكبه أو يعذب من لا يستحق الله يريد ظلما للعالمين وما هذه نافية لكمال عدله سبحانه وتعالى قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب أو قبل ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وتجاوز الآية لأنه فسر من قبل وإعادته كمن باق من قبل الآيات إذا كانت نفسا على النظير لا يكررها وقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض تقدم معنا في البقرة وهي لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور سبحانه وتعالى هذا تقرير لملكه سبحانه بحمده بعد بيان أن الحكم له يعذب من يشاء ويرحم من يشاء لأن لله ما في السماوات لا ذي لم والاختصاص وهنا راح تقديم الجار المجرور في قوله لله يفيد الحصر والقصر أي له وحده سبحانه ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله سبحانه وحده ترجع الأمور أي لا إلى غيره فالامور ترجع إليه وترد إليه وتصير إليه فيحكم على هذا بالنار ويحكم على ذب الجنة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بعد ذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضروكم إلا أذى الآيات قال المصنف قوله تعالى كنتم خير أمة خرجت للناس سبب نزولها أن مالك بن الضيف وهب بن يهودا اليهوديين قال لابن مسعود وسالم مولى أبي هذيفة قال لابن مسعود وسالم وسالم مولى أبي هذيفة ديننا خير مما تدعون إليه ونحن أفضل منكم فنزلت هذه الآية هذا قول عكرمتها ومقاتل وفي من أريد بهذه الآية أربعة أقوال كنتم خير أمة خير أمة وجدت يعني من هم هذه الأمة قال في أربعة أقوال أحده أنه أهل بدر يعني الصفوة كل الصحابة رضي الله عنهم صفوة لكنهم مراتب فضائل رضي الله عنهم أجمعين قال هنا أهل بدر والثاني أنهم المهاجرون والثالث سائر الصحابة يعني المراد بهم عمومه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب والرابع سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس يعني أعمها الرابع أن المراد به عموم الأمة جنس الأمة فهذه الأمة خيريتها فيما بين الأمم التي قبلها والتي الامم التي قبلها هي آخرها خيرية وفي أنها خير أم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال وقد روى بهز بن حكيم يقول مصنف عن أبي عن, جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم توفون سبعين أمة أنجم خيرها وأكرموها على الله والحديث خرجوا أحمد مسنده وغيره قوله تعالى كنتم وفي قوله كنتم قولان حدوى أنها على أصلها والمراد بها الماضي كنتم على أصلها يعني منذ كانت هذه الأمة آمنت بالله تبارك وتعالى فهم خيرها ثم في ثلاثة أقوال وضع في هذا الماضي من الذي يستغرقه قال حدوى أن معنا كنتم في اللوح المحفوظ كنتم في اللوح المحفوظ قول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثها عباد الصالح يعني كنتم كتبكم الله في اللوح المحفوظ خير امه سبحانك هذا في علمي سابق والذي كتب قال والثاني أن معنا خلقتم ووجدتم كنتم يعني وجدتم وخلقتم ذكره من والثالث أن المعنى كنتم منذ كنتم ذكر ابن الأنبال. يعني منذ امنتم والثاني أن معنى كنتم أنتم كقولي تعالى وكان الله وفر الرحيم طيب والمعنى هذه كلها شاملة لهذه الأمة في أفضليتها وخيريتها كنتم خير أمة أخرجت للناس قال وفي قولي خير أمة أخرجت للناس قولا أحدهما أن معنى كنتم خيرة الناس للناس قال أبو هريرة يأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام هذه خيرية هذه الأمة يعني من فضل الله تبارك كان عليها أنها أمة تأخذ الناس من الظلمات إلى النور وتسوق وتأخذ بأيديهم وتأطرهم على الحق أطرم ولو بالسلسل أبو يقول هذا من خيرية الأمة اليوم يعد هذا إرهابا وتطرفا لكن هذا الذي لا يعرف فضل الإسلام لكن من عرف فضل الإسلام وحقيقته وعلوه وكيف أنه يوم القيامة به يعطى المرء بيمنع فالإسلام هو الأصل وما يبتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه فسيعرف فضل تعليم الناس حقيقة الدين واشتناب ما يناقضه سيعلم هذا ويعرف أن الصحابة أعظم الناس أجرا بعد الأنبياء في بث حقيقة الإسلام في الناس لما انتشروا وبشروا وأنذروا وانطلقوا فاتحين في شرق الأرض وغربها يدعون هذا الدين بغرير يقول يأتون به في السلاسل وهذه النبوة وقعت. هذا من الأخبار وقعت هذا من الأنباء شوف كم دخل, كم دخل في الإسلام من أمم كان, كان آباءه على الشرك يرفلون كالروم وفارس وغيرها وهذا كل من فضل الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو غرير يأتون بهم في السلاسل حتى يدخلون في الإسلام والثاني أن معنا كنتم خير الامم التي أخرجت يعني ذاته وجدت في الناس وفي قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يقول جب خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا كالشرط للخيرية يقول هنا مصنف في قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قولان أحدهم أنه شرط في الخيرية وهذا المعنى مروي عن عمر بن الخطاب ومجاهد يعني شرطة الأمة في الخيرية ما هو أن أمة تأمر بالمعروفة عن المنكر وأعظم المعروف التوحيد وأعظم المنكر الشرك فراح دون الخيريه الخيرية حتى لما جيت فضل يكون عندك ميزان سواء في الأفراد أو الجماعات أو الدعوات أو التنظيمات أو الحركات يكون عندك ميزان تعرف تزن به لأن هذا الميزان ضاع إلا من رحم الله وفقه ناس تميز بالكثرة وناس تميز بالشهرة وناس تميز بالنسب وناس تميز بالحذلقة والمذلقة ها و ولحن اللسان ولحن القول لا الميذة أصلها في التوحيد أي دعوة لم تقم على التوحيد حقيقة ليس التوحيد لسانا توحيد المفهوم من دعوة الرسل هذا الشرط الأول إذا عدم التوحيد فليس فيهم خير إذا هم يدعون لما يسمى حقوق الإنسان حقوق المرأة ها هذه المنظومة الحقوقية الفاسدة أو يركز على باب من الأبواب ويهملون أصل الأبواب هو توحيد الله عز وجل لا خير فيهم جماعة كانوا أو تخيل خير كله في في من دعا للتوحيد ونهى عن الشرك في نفسه وفي غيره كنتم خير أمة اخرجت الناس الشرط الأول تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والثاني أنه ثناء من الله عليهم يعني الله عليه بذلك قالوا الربي ابن ونس. قال أبو العالية والمعروف التوحيد والمنكر الشرك قال ابن عباس وأهل الكتاب يهود النصارى قال تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله كما هذا اصل الدين ولذلك ربنا جل وعلا لعن امه بني اسرائيل لترك هذه الشعيره لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلوا ربنا يقول ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم قال ابن عباس أهل الكتاب ليهود النصارى ثم قال سبحانه منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون أي قل مصنف أي من أسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه ها منهم المؤمنون عبد الله بن سلام وأصحابه على الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه وما أنزل من قبله قال وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون، نعم في صورة الحديثة قلوا كثير منهم فاسقون فأكثرهم الفاسقون وكثير منهم فاسقون يعني في العدد والنسبة يعني كثير من الكتاب كفار واضح من من اوتوا الكتاب لم يسلموا إذا قال المصنف وأكثرهم الفاسقون يعني الكافرين وهم الذين لم يسلموا قال الله تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون هذه آيات عظيمة تدبرها يقول مقاتل سبب نزولها أن رؤساء اليهود عمدوا إلى عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم فنزلت هذه الآية لن حرف النفي في لن هنا في رفع الضرر يعني لا يضروكم لا في مستقبل قريب ولا في مستقبل بعيد. وهذا من تسلية الله تبارك وتعالى لمن أوذي في الله قال ابن عباس والأذى قولهم عزير بن الله هذا الأذى سب الله عز وجل هذا من الأذى للمؤمنين نعم كما أنه أذى لرب العالمين جل وعلا فهو أذى للمؤمنين فربنا يقول لي يضركم إلا أذى يعني انهم يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله وثالث ثلاث هذا أذى وقال الحسن هو الكذب على الله ودعاؤهم المسلمين إلى الضلاله نعم ومقصود الآية إعلام المسلمين بأنه لينا ينالهم منهم إلا الأذى باللسان من دعائهم إياهم إلى الضلال واستماعهم الكفر ثم وعدهم النصر عليهم في قوله وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون قال وكذلك كان ويقاتلوكم يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون وهذا وعد من الله تعالى أنه ينصرهم عليهم نصرا بالحجة والبيان دائما ونصرا بالسنان والسيف إذا شاء سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قوله تعالى ضربت عليهم الذلة ضربت الضرب أصله الإحاطة وعدم الانفكاك من الشيء ضربت عليه بمعنى ألصقت به الشيء وأحطت به الشيء بهذا الشيء فلا ينفك عنه وكأن المعنى أن الذلة أحاطت بهم وألصقت بهم بحيث لا يستطيعون الانفكاك عنها كما تقول ضرب ضربت الخيمة على ال على على أهلي وكذا معنى, معنى أنك تتيت بالخيمة وأحطت بها أهلك أو ألصقت بها أهلك وضف معنى هنا الذل لصق بهم وأحاط بهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الذلة محيطة به قال أينما ثقفوا يقول المصنف معناها أدركوا ووجدوا أينما ثقفوا يعني أينما أدركوا ووجدوا طبعا كلمة أينما أين هذا الظرف مكان وضع وما هذه الشرطية ففيها نوع تعميم في المكان أينما في كل مكان لأنه قال في كل مكان ثقفوا يعني وجدوا فهمت أرسق الله بهم ظل أرسق الله بهم ماذا أرسق أحاط بهم بهذه الظل في أي مكان وجدوا وضع إينا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو. قال معناه أدركوا ووجدوا. وذلك أنهم إن أين نزلوا احتاجوا إلى عهد من أهل المكان وأداء الجزية. قال الحسن أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لا تشبيهم الجزية. وهذا من علو هذه الأمة سبحانه ورفع الله إلى سبحانه وتعالى. قال أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أذات استثناء هذه لكما لا يخفاكم والمعنى أه أينما ثقفوا إلا بحبل من الله قال فأما الحبل فقال ابن عباس وعطاوا الضحاك وقتادوا السد وابن زيل الحبل العهد والمعنى أنهم يحاط بهم الذل حتى يقتلوا إلا قال معنى الكلام إلا بعهد يأخذونه من المؤمنين بإذن الله فإذا أخذوا العهد لم يقتلوا حبل من الله أي بذمة الله بكتابه وحبل من الناس يعني ذمة من الناس طيب قال جل وعلا إلا بحبل من الله وحبل من الناس واضح وضربت عليهم الذله وباء بغضب من الله وضربت عليهم الذله وضربت عليهم المسكنه عفوا وباء يعني استحقوا وهذا تقدم معنا قال هنا وقد سبق في البقره تفسير باقي الايه اينا تقدم في سوره البقره وضربت عليهم المسكنه واضح وضربت عليهم المسكنه يعني من الانكسار المسكنه من الانكسار والجبن ذلك بأنهم العله بأنهم كانوا يكفرون بايات الله والمعنى احاطت بهم من حقب الإنكسار من كل وجه من فقر مذقع ومسكنة شديدة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات لا يقتلون الأنبياء بغير حق فالإشارة هنا لي موجي بهذا كله ذلك بما عصوا أي بالكفر وقتل الأنبياء وكانوا يعتدون سأل الله عفوه وعفية الاعتداء هو اعتدادهم لحدود الله بتغييرها وتحريفها كما تقدم في قصة أصحاب السبت وغير ذلك قال الله تعالى فسواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ينون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلي يكفروه والله عليم بالمتقين قوله تعالى ليسوا سواء ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب متساوين في الحال يعني وإذا قال من أهل الكتاب من هنا إما تبعضية أي بعضهم وإما ابتدائية فرقة أخرى هذه فرقة كل مسلمة التي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاليهود كله في النار إلا, إلا واحدة طبعا كله في النار كفار اليهود ما عندهم كل فرقة لا المراد بهم كفار كفار يهود هؤلاء وضعوا بقيت فرقة واحدة مسلمة فقط التي بقيت على عنها فلم تحرف ولم تبدل وهذا سيتكرر معنا أيضا في النصارى فذكر قصة قصة النجاشي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشرون بأياته ثمنا قليلا هذه لم لما صلى النبي على النجاشي نزلت رحمه الله ورضي الله عنه فهذا الكتاب ليس سواهني منهم طاعف مسلم بقيت هذه المسلمة إما توفيت قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلم تدرك وإما أدركت فأسلمت وإما ما أدركته فأسلمت فأتاها الله وأجرها مرتين قال ليس سواء قال بسبب نزولها قولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمس عن صلاة العشاء ليلة حتى ذهب ثلث الليل ثم جاء فبشارا فقال إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب فنزلت هذه الآية قاله ابن مسعود وهذا رواه أحمد في مستاذه عن من طريق أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن بن عزير بن حقيش بن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة قال وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ وما يفعلون من خير فلي الله والله عليم بالمتقين قال والثاني أنه لما أسلم ابن سلام أو سلام بالتشديد والثاني أنه لما أسلم ابن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه في جماعة من اليهود قال أحبارهم ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أشرارنا فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس ومقاتل وفي معنى هذه الآية قولان أحدهما ليس أمة محمد صلى الله عليه وسلم واليهود سواء يعني غير مستوين يعني مختلفين وضع وتكون على هذا الجملة السئنفية سيقة لبيان الاختلاف بين أمة النبي وبين اليهود هذا قول ابن عباس والسدي وهذا كفر من يقول الأديان سواء أو نقف في مسافة واحدة هذا كفرهم كتاب الله في نقد لكل الزنادق المحدثين. كلهم لما يقول لك الأديان متساوية أو هي راجحة مرجوحة كل طرق إلى الله كما يعقيت من عربي صعب وجود أو كما يقول بعض العلمانيين حتى من من يدعون الشريعة الإسلامية وتحكمها كبعض غولات الحركية يقولون نحن نقفنا الأديان مسافة واحدة كل أديان متساوية ذا كفر يعني من الآيات يتكفر بهؤلاء قولوا تعالى ليسوا سواء نعم ليسوا سواء فأنت إذا قلت سواء ذا تكذير ونقض لما بين ربنا قال والثاني ليس اليهود كلهم سواء إذن الأولى تفضيل بين اليهود والأمة هذا قول ابن مسعود والسدي القول الثاني ليسوا سواء يعني اليهود نفسهم المنتسبين لبني إسرائيل يعني الكتاب ليس اليهود كلهم سواء وهذا من العدل سبحان الله هذا من العدل أو قل وعد كل يهود كلهم سواء لا ليس سواء بل فيه من هو قائم بأمر الله هذا التفضيل بالدين هذا قول ابن عباس وقتادة ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة قال وفي معنى قائمة ثلاثة أقوال أحدها أنها الثابتة على أمر الله قال ابن عباس وقتادة والثاني أنها العادلة قالوا الحسن ومجيد وابن جريش والثالث أنها المستقيمة قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى، يعني أمة قائمة يعني جماعة قائمة ثابتة على أمر الله لم تبدل عادلة تعطي كل الذي حق حقها لم تشرك مستقيمة لم تعوش كلها معاني, معاني واحدة يعني وهذا المراد عبد الله بن السلام رضي الله عنه جماعه معه من اليهود الذين أسلموا ثم قال سبحانه وتعالى نعم قائمة يتلون آيات الله انا الليل نعم يا ساعاته انا الليل يعني ساعتي كما قال ابن عباس في تفسير الطبري او كما قال الربيع بن انس في تفسير الطبري انا ليل ساعاتي وقال ابن عباس جوف الليل انا هي ساعات الليل او جوف الليل قال وانا الليل ساعاته وواحد انا اني وقال ابن فارس قالوا مضى من الليل اني وإنيان يان والجمع انا يعني الساعات واختلف المفسرون هل هذه الآية معينة هل هذه معينة معينة من الليل أم لا على قولين حدوا أن معينة ثم فيها ثلاثة أقوال يعني ماذا تعين من صلاة الليل أحد وأن صلاة العشاء يأتون آيات الله أنا اللين يعني صلاة العشاء قالوا ابن مسعود مجيد والثاني أنها ما بين المغرب والعشاء أروى سفيان عن منصور بن المُعجم رحمه الله والثالث جوف الليل قالوا سدي والثاني أنها ساعات من غير تعين لاي كل الليل. ان ساعات الليل من غير تعين قاله في بالآخرين وفي قوله تعالى يقولون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون قولا أحدهما تناية عن الصلاة يعني المرض بذلك الصلاة وعبرة عنها بأعظم أجزائها أو من أعظم أجزائها السجود هذا قاله مقاتل. وهم يسجدون والثاني أنه السجود المعروف أنه السجود المعروف ثم قال سبحانه وتعالى يطلون آيات الله آماء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر تبه إذن هؤلاء لهم أصفر التوحيد تقدم معنا معنى الإيمان بالله التوحيده والإيمان باليوم الآخر يعني البعث والنشور ويأمرون بالمعروف هون المنكر تقدم معنا ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين الإشارة لمن تقدم وصفهم من هؤلاء الكتاب قال سبحانه وتعالى وما يفعلوا من خير فلي وما يفعلوا وهذه عاطفة وما شرطية وما يفعلوا من خير يعني ويعني شرط كل ما فعلوا من خير إنهم فعلوا الخير فلي يكفروه وقول من هنا للاستغراق سواء هذا الخير كثير أو قليل لأنه في عقيدة سليمة فهمت؟ يؤمنون بالله اليوم الآخر يؤمرون معروفنا المنكر وصلون ففي عقيدة وفي عمل فكل خير يبنى على هذه العقيدة فلا يكفروه يقول وما يفعل من خير فلي يكفروه فقراءة فلن تكفروه بتاء الخطاب قولوا فلي يكفروه يعني قال إثبارا على الأمة القائمة فلا يكفروه يعني لن يحجب عنهم ثوابه وفضله هذا إخبار عن الأمة القائمة وجاء في قراءة فلن تكفروه أي لن تعدموا ثوابه وقال القتالة لن يضل عنكم هذا التفسير قدري وفي تفسير ابن بيحات قال الحسن لن يظلموه لن يظلموه لن يظلموه والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تقدم معنا هذه الآية في أول السورة آية العاشرة من نفس السورة واضح. قولوا تعالى ان الذين كفروا تغري عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيئا سبحانه وتعالى طبعا هذه الآية كما قال المقاتل لما ذكر الله تعالى مؤمن اهل الكتاب ذكر كفرهم في هذه الآية فقال إن الذين كثروا وهم الأكثر كما قلنا أكثرهم الفاسقون لن تغنى يعني لن تدفع عنهم أولادهم ولا قرابتهم ولا أمرهم عذاب النار إن الله شين أولئك أصحاب النار يوم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا أولئك الكفار عندهم أعمال لأن وضّر آل التوحيد من ملو عقيد صحيحة فقال وما يفعل من خير أي أي خير قليله صغير فلا يكفروا وزاب عليه لن يض لن يعدم ثواب كما جاء في التفسير الآن الكفار مثل ما ينفقون شوف به فعل المضارع الدال على الكفرة والاستمرار الدوام ينفق طوال ال ال ال الوقت أو غالب الوقت مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر الصر هو البرد الشديد الزمارين واضح الصر هو الشديد تقول المصنف اختلف فيما نزلت أو انزلت على أربعة أقوى أحدها أنها في نفقات الكفار وصدقاتهم قاله مجايد والثاني في نفقت سفلت اليهود على علمائهم قاله مقاتل لينفقون على علمائهم لينشروا الباطل هي التي يأخذون من الناس باسم نفقة ونحو ذلك لذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الحبار والرمال ليأكلون أموال الناس بالباطل. مثل الخمس الذي أخذوا الشيع اليوم من عوام الرافض المشركين يأخذونه من عوامهم قال حد وأننا في نفقات الكفار وصدقاتهم قالوا مجيد والثاني في نفقة سفينة اليهود على علماء قالوا مقاتل والثالث في نفقة المشركين يوم بدر يعني يوم جهزوا الحرب النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسلمين لحرب المشركين وقال سد إنما ضرب الإنفاق مثلا لأعمالهم في شركين يعني ذكر النفق هنا من باب التمثيل وإلا هذا السغر كما يقول سد كل الأعمال مثل ما ينفقون ها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا في هذه الحياة الدنيا يعني في أعمال هنا في الدنيا كمثال ريح فيها صر قالوا في الصر ثلاثة أقوال أحدها أن البرق قاله الأكثر والثاني أنه النار قال ابن عباس قال ابن الأمباري وإنما وصفت النار بأنها صر لتصويتها عند الالتهاب يعني لها صوت والثالث أن الصر التصويت والحركه من الحص والحجارة ومنه صرير النعل ذكره ابن الأنباري كمثل سر كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم قال والحرث الزرع والحرف الزرع وفي الذين ظلموا أنفسهم قولا أحدهم ظلموها بالمعاصي والكفر ومنع حق الله تعالى أحدهم ظلموا الظلم والثاني أن بأن زرعوا في غير وقت الزرع زرعوا في غير وقت الزرع قال وما ظلمهم الله قال ابن عباس أي ما نقصهم ذلك بغير جرم أصابوه وإنما أنزل بهم ذلك لظلمهم أنفسهم بمنع حق الله فيه وهذا مثل ضربه الله لإبطال أعمالهم في الآخرة قال مصنف حدثنا عن زعلب قال بدأ الله عز وجل هذه الآية بالريح والمعنى على الحرص كقوله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع وإنما المعنى على المنعوق به طيب فهذا معنى قولي تعالى مثل, الذي مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته فهذه فأتب المباشرة والتعقيب السرعة يعني قضت عليه دمرته بسرعة يعني لم تبقي منه شيء وجعلته جعلت لا نفع ذي وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون كما تقدم معنا وجاء في تفسير النبي حاتم عن ابن عباس قال أو, أو قال عفوا مثل ما ينفقون أي المشركون ولا يتقبل منهم كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابته ريح فيها صر فأهلكته فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم صلى الله العافية والسلام نقف على هذا الحد نتم إن شاء الله تبارك وبحمده في المجلس القادم أن يسر ربي وأهان بمني وفضلي وكرمي وحسني إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين